قال رب إني وهل العظم إني وشتعل غوّس شنبا وشتعل غوّس شنبا ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإني خفت الموالي مغرا وكانت امرأة عاقرا وكانت امرأة عاقرا فهبني اللذ يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب غضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا أم نجعل له من قبل سيا قال رب أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغت من الكبر عتيا كذلك قال ربك هو علي هيم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آياها قال آيتك ألا تتلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى ويسبحوا بكرة وعشيا يا يحياخ بالكتاب القوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقرف الكتاب موج مائل سملت من أهلها مكان شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمسأل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ من رحمنك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب غلاما زكيا قالت أنا يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا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 قالت يا ليسني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني ندرت للرحمن صوما فلم أتلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا اختها وما كان ابوك واسوا وما كانت امك محبذه يا فاشارت اليه قال كيف نكلم من كان في المهدي صغيا قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دلت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم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 فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد أسمع بهم وأبصي يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلام مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلا وهم لا يؤمنون نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آ ءَأَتَّمُ مَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ولا, وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراضب ان تعن الهتي يا ابراهيم دل لم تنسد الارض مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي, وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا لَمَعْتَدِلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْحَيَاةِ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارول نبيا واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا معنا ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وإن من هدينا وذبينا إلى تطلع عليهم آيات رحمن خرّس الجذ وفّى خلف من بعدهم خيف الأضر الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وأمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَى إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا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 وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُوَنَّهُمُ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا ثم لنحو أعلم بالذين هم أولى بها صيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين ابتقوا ونذر الله ميل في هاجسيا وإنا تطلع عليهم آياتنا منات قال الذين كفروا قال الذين كفروا ليناموا أي الفريقين خير مقاله وأحسن لبيا وكم أهلت لا قل لهم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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال مَا مالا وولدا أطلع الغيب أَمِ اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِكُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُولُوا لَهُمْ عِذًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ألم تر أن أرسلنا الشياطون على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عبا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات أتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أيها يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبده لقى الأحصى وعدهم عدا وكلهم آتيه من قيامك هدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يستعونه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر بهم متقين وتنجر به قوما نذار وكم اهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم مفتا